ربي يا, يا حبيبي يا محمد يا حبيبي عيد محمد يا محمد يا ربي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد روح رسالت شوق بتمرعدز يا حبيبي بتمرعدز لا معك على المحبوب لا حبيبي لا ما اعزها روح رسالت شوق بتمرعدز يا حبيبي لا ما اعزن حبيبي لا ما روح وجه السيف بعيون احسها حبيبي بعيون احسها نبي يروح تهيم شوقي يا حبيبي شوقي هجانا قلبعتنا وما رد حبيبي, يا محمد حبيبي, يا محمد حبيبي يا محمد يا محمد يا فاطمه حبيبي نور يا على خير الدار حبيبي خير اطم الامنوار نورك يا حبيبي نورك يا تعت على الكمر خير الدار يا حبيبي خير الدار يا منو بالمختار هاي الهديه حبيبي هاي الهديه انها حسن وحسنا وهي فاطميه حبيبي الفاطميه العرش يا يا حبيبي يا اجمل معالي العيد فرحه الاطفال فرحه الاطفال لو بنحزن يا ناس البهجه انشال بالبهجه انشال إن اجمل معالي العيد فرحه الاطفال فرحه الاطفال الدنيا ناس البهجة انسان حبيبي بالبهجة انسان كل الفرح فرحه مو كلمه تنقال مو كلمه تدار انسى البغضان حبيبي طه النبي المختار ابعث سلامي ابعث سلامي هو ورد وصفا اجمل اماني, أتمل أماني اجمل اماني حبيبي اجمل اماني وطني حبيبي قلبي كياني وقت موده وشوق ردد لي سامع حبيبي ردد كان على الاخراج والهندسة الصوتية عماد الملة عماد المله و خالد الحشيمي <تصفيق> الكلمات للشاعر الحسيني سيف العنشاني